أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له في السماوات وما في الارض من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم